بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحفي أجمعين ما بعد قد ذكرنا المصنف رحمه وتعالى قد عقد فصلا في بيان صفة الكلام كلام الله عز وجل حيث قال من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم وعرفنا قوله قديم في نظر لأنه أطلقه بد من التقييد لأن قديم النوع حادث الأحال هذا يعتقد أن السنة والجماعة يسمعه منه يعني جل وعلا من شاء من خلقه يسمعه من شاء من هذا الفاعل ويسمعه الضميل يعود على كلام منه رب جل وعلا من شاء من خلقه من خلقه وتعالى قوله شاء فيه إثبات أن كلام الله تعالى مسموع يسمعه من شاء إذن كلام الله تعالى مسموع وإذا كان كذلك لا بد أن يكون بصوت وحرف لا يماثل أصوات مخلوقين سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة غير واسطة هذا كمثال يعني يقيل من سمعه من الله عز وجل يعني مباشرة وسمعه موسى عليه السلام من غير واسطة والواسطة ما يتوصل به أو يتوصل به إلى الشيء قال تعالى وأنا اخترتك فالسمع لما يوحى السمع لما يوحى يعني السمع ما يوحى وكلم الله موسى تكليما ثم قال المصنف وسمعه جبريل عليه السلام سمعه جبريل عليه السلام وهو الملك الموكر بالوحي قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك جبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى مباشرة وما شاعر عن بعض المتأخرين وما شاعر غيرهم أن الله عز وجل أنزل قرآن في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ غلط هذا هذا غلط وما ورد عباس عن ابن عباس في هذا المعنى ضعيف لم يثبت قال ومن أذن له من ملائكته ورسله أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قال أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم الحديث الله مسلم وأما الرسل فكما سبق كلم موسى عليه السلام وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه ربه جل وعلا ثم قال المصنف وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه وهذا لحديث بسعيد الخدر يضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة إذ يقول الله لأهل الجنة والكلام والقول بمعنى واحد كلام هو اللغض المفيد والقول هو اللغض الدال على معنى هو اللغض الدال على على المعنى فهما بمعنى, بمعنى واحد يقول الله في إسناد القول إلى الرب جل وعلا وقد يطلق القول ويراد به المعنى النفسي لكن يجل تقييده ولذلك قال تعالى ويقولون في أنفسهم إذن أراد هنا حديث النفس وأما إذا أطلق القول كالكلام فإنما يراد به اللوظ ومعناه وإذا أريد المعنى حليذ يقيده ويقولون في أنفسهم يكون استعمال اللوظ في بعض مدلولاته وهو المعنى دون اللوظ ويريد به حديث النفس كما في الآية هنا قال صلى الله عليه وسلم يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة هذا فيه, فيه نداء فدل على أنه على أنه مسموع لأن النداء نوع من أنواع الكلام ولا يكون إلا بصوت وحرف لا تناديه بحديث النفس ما تلدمته ولا ناديته وإنما يكون ندان إذا كان مسموعا فيقال يا موسى يا فلان يا أهل الجنة وحينيذ نقول هذا نوع من أنواع الكلام وهو نداء والنداء يلزم منه حرف والصوت يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا, ربنا وسعديك ربنا يا ربنا وسعديك الحديث وهو عليه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سيكلمه ربه ربها دفاع يكلمه دل على أنه منتصم به سفة الكلام ليس بينه وبينه ترجمان وانتفق عليه قوله قول مصنف ويأذن لهم فيزورونه الحديث بهراء رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدال يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم الحديث وواهل ماجة والترمذي وقال غريب وضعفهم الباني ذلك في شيء من, من الضعف ثم ذكر مصنف ست آيات تدل على صفة الكلام وأنه كلام بحرف وصوت وأنه مسموع وكلم الله موسى تكليما هذه الآية الأولى فالله فاعل فالكلام حينئذ واقع منه لأنه فاعل إذا أسند الفعل إلى فاعله دل على أنه متصف بهذا الوصف الذي دل عليه الفعل وتكليما مصدر مؤكد وفائدته لا في احتمال المجاز كلم الله, كلم الله موسى تكليما تكليما هذا مصدر كلم يكلم تكليما فدل على أنه كلام حقيقي فكلام الله عز وجل لموسى كلام الحقيقي بحرف وصوت سمعه ولهذا جرت بينه ومحاورة كما جاء في سورة طاهب غيرها والآية الثانية ما أشار إليه مصنم بقوله وقال سبحانه يا موسى هذا ندا إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامه برسالاتي جمعوا رسالة وبكلامه صفيتك بكلامه هذا محل الشاهد وقوله يا موسى هذا نداء وهو نوع من الكلام هذا يدل على أن الله كلم موسى بكلام سمعه موسى وفهمه إني صفيتك الصفاء الاختيار أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي الله تعالى كلم موسى بهذا القول إن صفيتك هذا الذي سمعه موسى إني صفيتك اخترتك برسالاتي وبكلامي قد اصطفاه بهذه الأمرين برسالاته وبكلامه ولهذا سمي موسى كليم الرحمن برسالاته أي بإرسال لك إلى فرعون وإلى قومك من بني إسرائيل وبتكليمي لك كلاما مني إليك مني إليك آية الثالثة وهي ما شار عليه بقوله وقال سبحانه منهم من كلم الله من كلم الله يعني من كلمه حضف المفعول به هنا بالعلم به فحذفه الله أجز هذا فضل بمعنى أنه مفعول به وهو جائز الحذف منهم أي من الرسل ومن هنا ليه للتبعير من كلم الله الله فاعل كلم وفعول محذوف يعود على من أي كلمه الله ومنهم من كلمه الله هذا سائغ فيه لسان عارض آية الرابعة أشار إليه بقوله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله أسند الفعل له رب جل وعلا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا هذا الحالة الثالثة اجتملت هذه الآية على أنواع الوحي ثلاثة إلا وحيا هذا النوع الأول بأن يلقي الله الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مقاطبة منه مباشرة الذي سمى النفط فيه روع أو من وراء حجاب هذا الثاني بأن يكلمه مباشرة لكن من وراء حجاب ما كلم موسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو يرسل رسولا يبلغ عن الله كلامه كجبرين الآية الخامسة وأشار إليها بقوله وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ولما أتاها لما هنا شرطية فدل على أنه مقيد به بالمشيئة ولذلك صار كلام صفة فعلية باعتبار تعليقها المشيئة وسبق أن الضابط في صفات فعلية كل صفة علقت بالإرادة والمشيئة وهذه صفة فعلية وهذا النميات بماذا ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه رب لما جاء إذن قبل مجئه لم يكلمه فدل على أنها صفة فعلية صفة فعلية إذن فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ولما أتاها ومي لعوذوا النار نوديا هذا مغير الصيغه مغير صيغه يعني مبني لما لم يسمى فاعله ولا تقول كما يقول الحافه مبني للمجهول هذا غلط نوديا المنادي الله عز وجل كيف يكون مجهولا هو معلوم مغير الصيغه والفعل الله تعالى بدليل قولي انا ربك هذا لا يظهر الا ما يعقل ان يظهر من الله عز وجل لا تقول الشجره انا ربك ولا تقول الملك جرير انا ربك ولا تقول احد انا ربك انما خاص برب جل في هذا اللفظ لا يصعد اطلاقه إلا الا من الله تعالى وقولنا ربك دل على ان قول نوديا ان المنادي هو هو الله عز وجل والنداء هو الدعاء بيا او احدى خواته على المشهور عند عند النحاة وقدث بالفعل هو عم هناديناه اي يا ابراهيم هذا تفسير للنداء وهو إنما يكون بصوت ولا يكون نداء بدون صوت البتة كل ما هو نداء لأنه رفع صوت ومنه الندوة فحليذي لابد أن يكون بصوت فإذا لم يكن بصوت لا يكون نداء فقال خطبنا الله عز وجل بن سن عرب وقال نادى موسى دل على أنه بصوت إذن كل نداء دل على أنه بصوت فإذا لم يكن بصوت لا يسمى نداء وقد أثبت الله تعالى نفسه النداء فدل على أنه بصوت وهذه الآية نص صريح في إثبات كلام الله تعالى لموسى وأن كلامه له نمه بصوت وحرف سمعه موسى والله تعالى هو المتكلم لا غيره بدليل قولها أنا ربك هذا نص واضح بي لا يحتمل التأويل البت والآية الأخيرة السادسة وهي قول سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لهذا قال المصنف وغير جائزي أن يقول هذا أحد غير الله هذا كقوله أنا ربك لأنه لما ناد موسى في موضع قال له أنا ربك وفي موضع آخر في قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وهذا كما قال مصنف غير جائز يعني لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يقول هذا اللفظ السابق أنا ربك لا إله إلا أنا فاعبدني أحد غير الله فدل على أن المنادي والمتكلم هو الله عز وجل لا غيره ودل ذلك على أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبد كلام الله تعالى الذي سمع موسى أنه مركب من كلمات وهذه الكلمات مركبة من من حروف ثم هو نداء لابد أن يكون بصوت إذن كلام الله تعالى يسمع وهو بصوت وحرف فتبت المعتقد أن السنة الجماعة بنصوص كتاب والسنة ثم أورد المصنف أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وقال عبد الله بن مسعود ثم سبق النوت في سنة 32 من هجرة إذا تكلم الله بالوحي إذا تكلم هنا علقه بماذا بإذا وإذا هذه شرطية والشرط لم يكن ثم كان إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كما تقول إذا قرجتي فأنت طالق ماذا يحصل الطلاق إذا خرجت إذن دل على وقت الكلام دل على أنها لم لم تخرج إذن لم يحصل خروج فلم يترتب عليه جواب الشرطي فإن وقع فعل الشرط حين يترتب عليه جواب الشرطي فإذن قوله إذا تكلم دل على أن هذه الصفة فعلية لأنها علقت بإذا الشرطية وما كان معلقا بإذا الشرطية فهو معلق بمشيئة الرب جل وعلا فهو صفة فعلية لكن باعتبار الأحاد لا باعتبار الأصل يعني أصل الصفة لأنها ذاتية وأما باعتبار الأحاد فهي فعلية إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته هذا إثبات الصوت نصا واضح بي سمع إذن هو كلام يسمع صوته أهل السماء أهل السماء هذا فاعل سمع إذن هو كلام مسموع وإذا كان كذلك حليذ يكون بصوت قد نص هنا في هذا الحديث أو في هذا العثر الموقوف على ابن مسعود أنه يكون بموقوفا على أو معلقا بالمشيئة وكذلك هو مسموع وكذلك هو بصوت وفيه أنه سمعه أهل السماء دليل على ما ذكر المصنف أول الفصل لقوله يسمعه منه من شاء من خلقه قال من أذن له من ملائكته ورسله ورسله هذا الأثر منقوف على ابن مسعود دليل على, على ذلك هذا الأثر وإن كان منقوفا على ابن مسعود لأن إسناده صحيح إسناده صحيح وله حكم رفع لأن ما قاله الصحابي ولم يكن للعقل فيه مجال له حكم رفع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو مرفوع الحكمة يعني مرفوع إمن يكون مرفوعا لغضا وإمن يكون مرفوعا حكمة وللعط حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نار في عهده إلى أن قال وما أتا ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما أخذ أو نقلا حينئذ نقول ما ذكره الصحابي ولم يكن أخذ عن بني إسرائيل ولم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد له حكم الرافعي وهنا أخبر عن شيء ليس من قبل الاجتهاد إذا تكلم الله بالوحي سمع إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء فقل هذا غير وما الذي أدرى ابن بهذا قل أود أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكون أوقفه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يأخذ عن بني إسرائيل كغيره أو كبعض الصحابة وكون هذا الخبر لا يقال من جهة الرأي عطيناه حكم الرفح حينئذ ثبت به الحكم الشرعي إذن له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر ورؤية أيضا مرفوعا رؤية أيضا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصلفون ورؤية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله أسنده رفعا يعني جزم به ورؤية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية أيضا مرفوعا كما قال المصلفون كما عند في داود وغيره وإسنادها صحيح أيضا فكذا المرفوع والموقوف صحيح وإن شار المصلفون إلى كونه ضعيفا فكل من الموقوف والمرفوع صحيح لكن الموقوف أصح سندا ولذا علقه البخاري فيه صحيحه في التوحيد وعليه فهو حج في كلا الأمرين يعني سعون كان مرفوعا أو موقوفا إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء في إثبات كلام الله تعالى وأنه مسموع وأنه بحرف وصوت وأنه صفة فعلية باعتبار الأحاد يعني حادث الأحاد ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وروا عبد الله بن أونيس الجهني أو صحابي مشهور في سنة أربع وخمسين من هجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يحشر الله إذن فيه ثبات الحشر الخلائق عام الجن والإنس يدخل فيه البهائم كذلك يوم القيامة إذا نادى مقيد به وقت دون دون وقت عراتا حفاتا غرلا بهما أربع صفات فيناديهم بصوت هذا محل الشاهد فيناديهم بصوت يسمعه يعني يسمع هذا النداء والصوت من بعده كما يسمعه من قرب يناديهم بماذا أنا الملك انا الديان الله لامه وقد شهد له البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري في موضعين في احدهما الجزم والثانيه بصيغه التمريض على كل هو ثابت هو ثابت بقوله عراتا يعني ليس عليهم ما يسرون به اجسادهم لباسا نحوي وحفاتا من نصل ذلك يعني غير منتعلين غرلا يعني غير مختنين بهما بهما فعلا أصل البهم السواد ومنه الكلب البهيم وهو خالص السواد قيل لا شيء معهم بهما يعني لا, لا شيء معهم وقيل أصحا لا مرضى وقيل سالمين من العهات من عرج وعمل ونحوهما والمراد أن الناس يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم سبحانه وهم على هذه الحالة من الضعف والعجز والفقر فيناديهم بصوت هذا محله الشاهد من من الحديث والنداء كما سبق لا يكون إلا بصوت وفي إثبات كلام الله تعالى وأنه يناديهم بصوت يسمعه جميع من في المحشر لأن القريب والبعيد الصوت عندهم سوا لا يضع في محل دون دون محل لكن يرد هنا إذا قيل بأن الصوت داخل في مفهوم النداء لما خاصه نقول خاصه لوصفهه ان قال فيناديهم كل نداء بصوت كذلك لما قال فيناديهم بصوت هل عندنا نداء بصوت نداء بدون صوت الا ليس عندنا نداء بدون صوت حينئذ قول بصوت هذا جر مجرور لا مفهوم له ليس له مفهوم بمعنى انه عندنا النداء لا صوت معه وانما لما أراد أن يصف هذا الصوت بانه لا يختلف كما هو الشأن في في شان البشر القريب أن تنادي بالصوت يسمعك الغريب ويسمعك البعيد وقد لا يسمعك البعيد ثم البعيد سمعه ليس كسمع القريب بل هو أضعف لكن هل هذا في حق الله عز وجل؟ جوابه لا إذن لما أراد أن يصف هذا الصوت يبين أنه مخالف لصوت المخلوقين قال بصوت ثم وصف هذا الصوت يسمعه أي هذا الصوت من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان في إثبات اسمين لله عز وجل وهما الملك والديان الصحان واسمه من؟, من أسماء الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام وهذا غريب مصنف رحمه الله تعالى يؤلف مختصرا في معتقدة لسنة والجماعة والأصل لا يؤت فيه بآثار ولا غيرها وإنما يذكر فيه الوحي لأن العقيدة توقفية فإذا كان كذلك فالأصل في فيها لا يسيل برص من كتاب أو سنة أو ما يجمع عليه سلف الأمة وأما الآثار فيما نقل نحو ذلك فالآصل أن لا تدرج في مثل هذه المتون ثم ذكر آثر موسى وهو آثر إسرائيلي ضعيف لا يؤخذ به قد أورد هذا الجزء من قصة موسى السيوط في الدر المنثور في تفسير سورة طه وقال خرج أحمد الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أو وهب بن منبه وقال ابن عثمين رحمه وتعالى في شرحه القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السلام ليلة رأى النار ليس لها سند ثابت ويظهر بطلانها لأنه لم يرت في, في النصوص الصحيحة وصف الله تعالى بأنه عن اليمين والشمال الله أعلم إذن هذه قصة من أصلها باطلة ولا تثبت ولو قل بأنها إسرائيلية فالأصل له موقوف لا يصدق ولا يكذب لكن ورد في نوع نكار من حيث الألفار وفي بعض الآيات رأى موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها من النار لما دنى فنداه ربه يا موسى نداه ربه يا موسى إذن فيه إثبات سمت النداء ومدام أن الآيات السابقة نصت على النداء يكفي لا نحتاج إلى مثل هذه ألا للنقول التي لم تثبت فنداه ربه يا موسى فأجاب يعني موسى سريعا إناسا بالصوء فقال لبيك لبيك عن استجابة بعدك بعد استجابة أسمع صوتك ولا أرى مكانك إنما سمع الصوت ولا يرى ربه لأنه ممكن أن يسمع الصوت ولكن الرؤية ممتنعة في الدنيا فأين أنت هذا سؤال بالأين نقول هذا جائز لورود في قصة الجارية السابقة في صحيح مسلم أي ثابتة ولا نأخذها من هذا الموضع فأين أنت فقال يعني الله عز وجل أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك وهذا اللفظ الذي أشار إليه ابن عثمين رحمه الله تعالى بأن فيه لكارة لمرت في النصوص بأن الله تعالى أمام أمام جاء في الصلاة وعن يمينك وعن شمالك ويمكن أن يقال بأنه أراد به المعية العامة بمعنى أن الله تعالى مع العبد وأنه بعلمه جل وعلا أمامه وخلفه وفوقه وإلى آخره تذكير بقربه ولا يناف العلو فالمراد القرب هو المعية فعلم موسى أن هذه الصفة فوقك وأمامك عن يمينك عن شمال ليس المخلوق فعلم موسى أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي قال كذلك أنت يعني موسى أفك أفكلامك أسمع يعني أفأسمع كلامك علك لا كلام غيرك قدم المفعول به هنا لإفادة الحصرة القول إياك نعبد يعني لا غيرك أفأسمع كلامك لا كلام غيرك أم كلام رسولي قال بل كلامي يا موسى أراد الله عز وجل يبين له أن هذا الصوت الذي سمعه موسى من النداء بأنه من الله عز وجل والآلة السابقة والنصوص أدل على المصود من هذا الذي معنا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القرآن كلام الله وفي بعض النسخ فصل يعني فصل هذا الكلام عن سابقه قال رحم الله تعالى ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم كلام في القرآن هو كالكلام في صفة الكلام لأنه بعض من كلام الله تعالى ليس كل كلام الله هو القرآن وإنما القرآن من كلام الله تعالى لأن الله تعالى يتكلم بما شاء متشاء ومما شاءه أنه تكلم بكلام أسمه قرآنا هلئذ لا يحصر كلام الله تعالى فيه في القرآن بل هو أعم من من ذلك ولذلك قال وَمِنْ كَلَامِ الله القرآن عظيم إذن ليس كل كلام الله تعالى هو القرآن ولذلك نقول ينزل رزولا يليق بجلاله كل ليلة في ثلثه الأخير يقل هل من سائل فأعطيه سؤلاء هذا من كلام الله أو من كلام الله تعالى هل هو قرآن ليس في ليس ليس في قرآن ولذلك نقول بينهما العموم والقصوص فكل قرآن فهو كلام الله وليس كل كلام الله فهو قرآن ومن هنا للتبعيض ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم والقول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العمور لكن لما وقعت فيه المحلة وصار محكا لزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار العلماء يفردون القول في القرآن بكلام خاص وإلا لدلة واحدة والمصنفون ساق الأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله ومذهب أهل السنة والجماعة في القرآن نقول قولا مجملا أن القرآن العظيم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هو كلام الله حروفه ومعانيه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه لا نقول المعنى دون الحروف ولا الحروف دون, دون المعنى بل هما مسمى للغض الكلام فالكلام اسم مسماه اللغض والمعنى معنى ليس اللغض دون المعنى ولا المعنى دون دون اللغض أما دليل كونه من كلام الله تعالى القرآن كونه من كلام الله تعالى فلقوله سبحانه وإن أحد من المشركين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله يعني قرأه وهذا محل اتفاق بين المفسرين ان المراد حتى يسمع كلام الله اي القرآن وهذا محل اتفاق والسجاره كاي طلب جوارك والجوار بمعنى الحمايه والعصمه وحتى للغايه هو المراد ان السجاره احد ليسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله اي القرآن هذا متفق عليه كما ذكرناه وهنا قال كلام الله يعني في الايه فاجره حتى يسمع كلام الله فأضافه إلى نفسه والقاعدة كما ذكرنا أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه وليس به مخلوق بائن مفصل قائم بنفسه فهو صفة لله تعالى فأضاف الكلام إلى نفسه ودل على أن القرآن أتلام الله وهذا هو المطلوب إذن دليل على أن القرآن من كلام الله هذا النص وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله محل وفاق بين المفسريين أن المراد بكلام الله هنا القرآن ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ونزل الفرقان الفرقان هذا اسم من من أسماء القرآن إلا أنه يفرق بين الحق والباطن أو يفرق بين المسلم والكافر وكلهما حق قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا القرآن منزل إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكفل ونزلناه تنزيلا إذن القرآن منزل ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق الخلق مهتدى مؤخر وله خبر مقدم والأمر معطوف على على الخلق وهنا في حصل لأن الأصل في الخبر أن يكونه مؤخراً والمهتدى مقدما هنئذ إذا قدم محقه التأخير أفاده قصر والاختصاص كأنه قال لله الخلق لا لغيره ولله الأمر لا لغيره كقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا, إلا بك من أين أخذنا هذا المعنى نقول من التقديم والتأخير فنثبت العبادة لله عز وجل وننفي العبادة عما سواه بدليل النص المذكور إياك نعبد وإياك نستعي ألا له الخلق على أدى التنبيه وله الخلق الخلق له ولكن قدم محقه التأخيل لإفادة الاختصاص فكما أنه لا يوصف غير الله بصفة الخلق كذلك لا يوصف غير الله بصفة الأمر بصفة الأمر وهنا عطف الأمر على الخلق ألا له الخلق والأمر والأصل في العاطف أنه يقتضي المغايرة يعني المعطوف والمعطوف عليه كل شيء أو كل واحد منهما منفصل عن الآخر منفك عنه هذا هو الأصل جاء زيد وعمر عمر معطوف على زيد زيد ذات مستقلة بذاتها وعمر ذات مستقلة بذاته كذلك حيث ليس عمر رز من زيد وليس زيد جزء من عون فكل منهم منفق عن, عن الآخر هذا الأصل في العطفة هنا قال ألا له الخلق والأمر والعطف يقتضي المغايرة فغاير بين الخلق والأمر إذن الخلق شيء والأمر شيء آخر هذا خلق شيء والأمر شيء آخر والقرآن من الأمر لا من الخلق إذن القرآن ليس بمخلوق لماذا ليس بمخلوق لقول vergeال ألا له الخلق والأمر ودل الدليل على أن القرآن من الأمر لا من الخلق لقوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن فالقرآن أمر وهو قسيم للخلق لأنه في الآية الأولى جعل الأمر غير الخلق فالقرآن من الأمر فالنتيجة أن القرآن غير مخلوق ولأنه دليل آخر لأنه لو كان مخلوقا لما صح أن يغير بينهما ويجعله قسيما لهم لأن العاصر في العطف كما ذكرنا يقتضي المغايرة فكل واحد منهما مقابل للآخر فعندنا قسمان خلق وأمر ودل الدليل على أن القرآن من الأمر إذن القرآن ليس بمخلوق على وجه تقرير النص القرآني بقول القرآن ليس ليس مخلوقا لأنه من الأمر لا من, من الخلق والدليل العقلي نقول القرآن من كلام الله القرآن من كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته وتقدم أن صفاته جل وعلا غير, غير مخروقة إذن الكلام ليس بعين قائمة بنفسها بل أضافها الله تعالى كما لكم في الآية السابقة فأجره حتى يسمع كلام الله وكلام الله من صفاته وصفاته جل وعلا قائمة به ليست من مخلوق إذن كلام الله تعالى ليس, ليس من مخلوق ومنه القرآن, ومنه القرآن إذن القرآن من كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة إذن كلام ليس عين قائمة بنفسها في عين يكون بائن من الله تعالى إذ لو كان كذلك لصار مخلوقا لكن الكلام صفة للمتكلم به والله غير مخلوق فكذلك الصفات إذن الكلام صفة للمتكلم وإذا كان المتكلم مخلوقا فكلامه مخلوق هذا الأصر فيه وإذا كان المتكلم ليس بمخلوق وهو الله عز وجل فصفاته ومنها كلامه ليست, ليست مخلوقا ودليل أنه منه بدأ منه بدأ هذا قيد لبدا منه هو واجب الزيادة منه بدأ بدأ منه يعني لا من غيره بدأ منه هذا العصر وقدم الحرف الجار المجروم منه ومنه ابتدائية قدم على العامل لإفادة القصر والاختصاص أي منه لا من غيره منه بدأ أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا ولو حكاه وقال قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر أو تلتالي حديث لما تسمع مني حاميم الكتاب المبين قل هذا ليس بكلامي وإنما هو كلام الله عز وجل لأن الكلام ينسب إلى المتكلم والذي صدر منه كلام أولا ولذلك إذا قلت مبتداء زيد وعاذن خبر هذا كلام من؟ ابن مالك رحمه الله تعالى مبتداء زيد وعاذن خبر قلت زيد عاذن من اعتذر الصوت والحروف صوتي أنا لكن الكلام لمن؟ لمن تكلم به أولا فقال هذا كلام ابن مالك وأنت حكيته وليس كلاما لك حينئذ نقول فرق بينه أن يكون الكلام صادرا من الشخص نفسه فينسب إليه وبين أن يكون حاكيا وإذا حكى إنما ينسب الكلام لمن صدر منه أولا وإذا قرأ القارئ حينئذ لا يخرج بكونه قد تلاه بحروفه هو وحروفه مخلوقة لا يلزم منه أن يكون ماذا أن يكون الكلام منسوبا إليه بل هو إلى الله عز وجل لذلك قال السلف منه بدأ يعني من الله تعالى صدر وهو الذي تكلم به اولا. وإذا كلاه التالي لا يخرج بتلاوته عن كونه منسوبا لله عز وجل لأنك إذا قلت هذا كلام الله أنت ما تسمعه ما تسمع الله عز وجل يتكلم بهذا وإنما تسمع القارئ أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مبلغ وحاكم للقول والقول إنما ينسب لي ابتداء وجليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله ابتداء كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله فيقول منه بدأ أي من الله تعالى ومن هنا ابتدائية منه بدأ وتقديم الجار المجرور للدلالة على القصر والحصر بمعنى أنه بدأ منه تكلم به هو لا من غيره ولو كان غيره حاكيا فينسب لي لمن تكلم به ابتداء نعم. وقوله منه بدأ أي لا من غيره لتقديم المعمول على عاملهم فقد أضيف القرآن إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم جاء في موضعين وإن تكرر مراد به الجنس أضيف إلى جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكي والرسول هنا الرسول الملكي كما قال أهل العلم هو جبريل موكل به بالوحي إنه لقول رسول كريم هنا أسنده وأضافه لمن؟ رسول كريم وهو جبرين هل صار به متكلما ابتداء الجواب لا والثاني في قول تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر والمراد بالرسول هنا الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين أضيف الكلاء القول وهو القرآن إلى غير الله عز وجل لكن نقول المراد هنا بالإضافة لأدلة السابقة إضافة تبليه بمعنى أن جبرايل عليه السلام بلغ محمد صلى الله عليه بهذا كلام فهو مبلغ كما تسمع الآن تقول قال محمد هو ابن مالك أنا مبلغ فتنسب الكلام أنك سمعته مني لكن العاصر هو للمتكلم به ابتداء حينئذ إسناد القول القرآن هنا إلى جبريل لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل وإسناده إلى محمد صلى الله عليه لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل وإنما أسند إليهما لكونهما مبلغين عن الله عز وجل فهم يبلغان القرآن لا أنهم ابتداء القرآن ابتداء فإنما ينسب لي المتكلم أصلا إذن زيادة قول منه بدأ لا بد منها وأما زيادة وإليه يعود وهذا متعلق بالمنتهى وهذه مستحبة عند أهل العلم يعني تركها في بيان معتقدة للسنة في القرآن لا يشكال فيها فهي زيادة غير لازمة بل هي مستحبة وفي تفسير هذه الجملة وجهان لأهل السنة إليه يعود ما المراد به فيه وجهان الوجه الأول إليه يعود أن يرفع يعني في آخر الزمان لا يبقى في الصحف فلا في الصدر القرآن فيلتمس الناس القرآن فلا يذكرون شيئا البهت المراد بإليه يعود أن يرفع كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس وليس في صدورهم ولا في مصاحفهم فيرفعوا الله تعالى ليس مع قرآن روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله لينزعنا القرآن من بين أظهركم لينزعنا قرآن من بين أظهركم يسر عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء روى الطبران ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة وهو حديث ثابت كان منسوبا لي ابن المسعود موقوف لكنه له حكم الرفع لماذا ذكرناه سابقا وقال ابن حزر في فتح سنده صحيح لكنه موقوف على ابن المسعود وهذا كما ذكرنا لأنه وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف محمله وليعطى حكم الرفع من صواب نحو من السنة قال الصحابي من السنة فمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال أمرنا ونهينا فالمراد بالآمر والناهي هو محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر خبرا ليس للعقل فيه مجال والرأي فهو من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذا عن سالفين محمد هذا الشرط إذا عن سالفين يعني من الكتاب ما حمل لم يحمل عنه وهذا الاحتراث فيه عما ذكر ابن عباس وغير من صحابة إذن سنده صحيح كما قال حافظ ابن حزر رحمه الله تعالى لكنه موقوف على بن مسعود هذا كره الحافظ ابن حزر في الجزء الثالث عشر صفحة السادس عشر قلت وله حكم الرفل لأنه مما لا يقال بالرأي والله على وراهن ماجعا حذيفة رضي الله عنه مرفوعا وقوى إسناده الحافظ ابن حزر في الفتح هذا الوجه الأول أنه يرفع إليه يعود يعني يرفع ويصر عليه في ليلة فإصبح الناس ولا يدرون ما القرآن. الوجه الثاني أنه بمعنى منه بدأ أنه بمعنى منه بدأ يكونوا تأكيدا للجملة السادقة أن يعود إلى الله وصفا أي لا يوصف به أحد سوى الله تعالى إذن المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو المصوف به إذن ابتدأ به الله عز وجل إذن لم يتكلم به أحد غيره فهو وصف له كذلك إليه يعود وصفا فلا يوصف به إلا, إلا الله عز وجل صارت هذه الجملة مؤكدة لي المعنى السابق وكل المعنيين في قولهم إليه يعود صحيح كما قال ابن عثمين رحمه وتعالى في شرح الواسطية وهو كذلك كل المعنيين صحيح يفسر إليه يعود يعني يحمل على المعنيين بمعنى أنه يوصف به الله عز وجل غيره وبمعنى أنه يرفع لصحة الأثر مذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى هذا منهب السلفي في القرآن ونعود إلى كلاب المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومن كلام الله تعالى ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم يعني ذو العظمة عظيم وصف به نبي العظيم وفعيل بمعنى مفعل فإذو العظمة كما بقوله تعالى وَلْقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعَا من الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ العظيم إذن جاء وصف القرآن بالعظيم في آية حجر وهو كتاب الله المبين وهذا من أسماء قرآن العظيم كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة الكتاب اسمه من اسماء القرآن سمى الله تعالى كتابا لأنه مكتوب مأخوض من الكتب كتب يكتب كتبا والكتب في اللغة هو الجمع, هو, هو الجمع وكتاب هذا فعال يأتي بمعنى فاعل يأتي بمعنى مفعول لأنه والمراد به هنا بمعنى المفعول كتاب فعال بمعنى مفعول أي مجموع أي مكتوب وسمي بذلك لأنه مكتوب في اللوحة المحفوض مكتوب فيه اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس فهو كتاب بمعنى مكتوب فعال بمعنى مفعول وأضاف الله إليه لأنه كلامه سبحانه كتاب الله فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة فكل حرف منه وقد تكلم الله به تعالى حقيقة المبين وصفه هذا وصف أي المفصح مبين مفعل مبين هذا الأصف أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار لأنه بين جل وعلا ووضح فيه الأحكام وغيرها قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وظيفة القرآن هو البيان قال وحبله المتين أي حبل الله المتين حبله أي حبل الله ضميد يعود إلى الله تعالى أي العهد القوي متين بمعنى قوي الذي جعله الله السببا للوصول إليه والفوز بكرامته لا سبيل إلى الوصول إلى رضا الله عز وجل والفوز بكرامته إلا عن طريق الوحيين كتابا و... وسنة ومن ابتغى الهدى في غيرهما ما الله الله قال تعالى وعتصموا بحبل الله جميعا تصموا بحبل الله جميعا قال ابن كثير وحبل الله قيل القرآن تصموا بحبل الله جميعا قال ابن كثير وقيله وحبل الله قيل القرآن كما في حديث الحالف الأعوار عن عليه مرفوعا في صفة القرآن أو حبل الله المتين وصراطه المستقيم لم يكن هذا فيه ضعف ثم قال قد ورد حديث خاص بهذا المعنى فقد روى الحافظ الطبراني بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض وفي شيء من من الضعف وحبل الله هنا فيه تشبيه قرآن بالحبل حبل أصل فيه سبب أي الذي يتعلق به من أراد الصعود من سفل إلى علو وقول المتين صفة كاشفة لأنه كلما كان الحبل متينا أي قويا كان أثبت له بخلاف غيره وصراطه المستقيم هذا الحديث الساذق حبل الله المتين وصراطه المستقيم وصراطه الطريق والمستقيم الذي لعوجاج فيه ولذلك فسر قوله اهدنا الصراط المستقيم صورة الفاتحة بالقرآن وهو معنى صحيح يعني فسر به الإسلام والقرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كل معاني صحيحة لأن المؤدة واحد أو من اختلاف التنوى لمن اختلاف التضاد وتنزيل وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين هذا كما سبق أنه تنزيل من الله تعالى نزل بواسطة الروح الأمين وملك الوحي جبريل عليه السلام المأمون على وحي الله مأمون على وحي الله لذا قال الأمين فعيد بمعنى مفعول على قلب سيد المرسلين لأن قراءه وهو يسمع ويعقل حتى ثبت في قلبه على قلب سيد المرسلين قلبي أنه العصر سمي قلبا لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني علم وفهم ليس قلبي يعني الجثة هذه لما المراده لمن كان له قلب يعني علم وفهم والا الناس كلهم فهم قلوا لمن كان له قلب لا لا حي الا بقلب وليس المراد نفس لحمه انما المراد به الفهم هو والعلم وهو نعم قال على قلبي سيد المرسلين بلسان العربي مبين من لسان عربي من سويد العرب يعني بلغه العرب مبين واضح بين فصيح بل هو اعلى درجات فصاحه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود سبق بيان هذه الجملة وهو سور وهو وهو أي القرآن سور محكمات فآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أراد أن يذكر بعض أوصاف القرآن التي تدل على أنه كلمات وحروف لأن الأشاعر يرون أنه شيء معنوي شيء معنى في نفس الله تعالى يعبر عنه ويحكى عنه ونقول القرآن لا وصف بأوصاف متعددة كما نكره المصنفين وهو سور جمع سورة واختلف في اشتقاقها وقيل ماخوذة من سور البلد ارتفاعه سميت به لارتفاعها وشرفها وقيل أصرها المنزل رفيع وقيل من سور الإناء أي بقيته لأنها جزء من القرآن فأصلوا على هذا الهمز وحينئذ خففت وحدها السورة الطائفة المترجمة توقيفا أو المترجمة توقيفا بمعنى التي لها اسم خاص سورة البقرة العمران طاها نحو ذلك هذه قطعة من القرآن لها عنوان خاص يميزها من أولها إلى آخرها بهذا العلم الخاص والمشهورة من الأسماء والجملة توقيفية ووصف الصور هنا بأنها محكمات والمراد به محكمات جمع محكم ومراده به أن القرآن مفصل الصور وكل صورة منفصلة منفردة عن الأخرى والمحكمات من الإحكام بمعنى الإتقال والحفظ فهي أي الصور متقنات محفوظات من كل خلال المنقص كما قال تعالى نفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وسبق أن الإحكام له معانم مختلفة وهنا ورد بمعنى خاص سور ومحكمات وآيات بينات آيات جمعوا آية وأصلوا آية كتمرة قلبت عينها ألف على غير قياس وحدها طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل والفصل هو آخر الآية إذن عندنا السور وعندنا آية وهنا وصف به كلام فدل على أن هذا الكلام الموصوف بالسورة والآية لابد أن يكون ماذا بحرف والصوت ولا يكون شيئا معنويا لأن المعنى لا يتجزى المعنى لا لا يتجزى فلو كان القرآن أمرا نفسيا والكلام أمرا نفسيا لما وصف بكونه سورة وبكونه آية ولذلك أراد المصنفون الرب على شعر وآيات بينات والآية كما ذكرنا في الصلاح طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل الفصل مراد به آخر الآية وهو العليم الحكيم إن الله كان الرحيمة ومعناه لغة العلامة وهو المراد هنا أي علامات بينات أي ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحروف وكلمات قد ذكر المصنف ثمانية أدلة لذلك لأنه حرف وصوت كل ما ذكره المصنف فيما يأتي دليل على أن القرآن بحرف وصوت ليس أمرا معنويا نفسية وإنما هو شيء مسموع يلفظ به وحروف وكلمات من قرأه فأعربه من قرأه إذن يقرأ فأعربه يعني فأقامه على وجه الصحيح من حيث المخارج والحروف ومن حيث الحركات العربية فله بكل حرف عشر حسنات وسيذكر المصنف الدليل في سيأتي له أول وآخر له اول وآخر إلى آخر كلام هذا أراد به الرد على قائلين بالكلام النفسي فإننا نشاهد للقرآن فاتحة هي أمه قرآن فاتحة الكتاب وهو آخر سورة فيه وهو وهي سورة, سورة الناس وخاتمة وهي سورة الناس فثبت أن له أولا وآخرة يعني مفتتح بسورة ومختتم بسورة كما أن كل سورة منفصل عن أخرى وكل سورة لها مهتدى ولها منتهى وكل سورة متضمنة لآيات وكل آية مختتمة بفصل دل ذلك على أنه شيء محسوس شيء ليس بأمر معنوي وثبت أن له أولا وآخرا وهذا في القرآن وأما كلام الله تعالى من حيث هو فلا يتناها ليس لكلام الله عز وجل نهاية كما قال تعالى كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا من مددا فكلام الله من حيث هو لا نهاية له وأما القرآن فله نهاية له أول وله, أول وله آخر لذلك ما لم يقم من القرآن المسموع لنفي عنه كونه قرانا ولا نثبت الا ما تواتر النقل به والاجزاء والابعاض اي والقران له اجزاء وله ابعاض والجزء هو القطعه من الشيء قطعه من من الشيء وما يتركب الشيء منه من غيره والبعض بمعنى الجزء بمعنى واحد العطف هنا عطف تفسير فقالوا بعض الشيء جزاه ومعلوم ان القران 30 جزءا على مشهور وله جزء الأول وله جزء الثاني وكل جزء له أول له وله آخر وكل جزء مركب ومؤلف من حزبين وكل حزب من أربعة أثمان إذن له تنويع وهذا التنويع يدل على أنه ألفاظ وأنه كلمات وحروف ليس بشيء معنوي ويدل ذلك على أنه عين مشاهد والمحسوس يعني الدليل على أنه أجزاء هذا به بالحس لأنه تاج إلى نص وإن كان هذا أمر أشبه ما يكون به محدث لكنه متفق عليه يعني ترزيعة القرآن إلى أثمان وأحزمها هذا شيء الصلاحي نعم له أول وآخر أجزاء أبعض مثلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فحيثما تصرف القرآن فهو قرآن وهو منزل غير مخلوق وإن كانت الآلسن والصدور والآذان والأيدي وما يخط به من المداد مخلوقا هذه الأشياء لا تخرج القرآن عن كونه كلام الله عن كونه كلام الله تعالى عن كونه ليس, ليس بمخلوق مثلون بالألسنة مثلون يعني مقروع قالوا تلأ كتابة ثلاوة قرأه هو. واللسان هنا الألسنة جمعوا لسانه الجالحة وقوتها قال تعالى اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة اتلوا يعني اقرأ حينئذ يكون الوحي الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وتلاوته وإن كانت مخلوقة لكنها لا تخرجه عن أصله بكون القرآن ليس ليس مخلوق وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب ما اسمه قراءة القرآن والقراءة هذه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان وصفا للمخلوق فهو مخلوق وأما المقروف فهو غير مخلوق وهو وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وفي حديث أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسد إلا في ثنتين وجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنار يتلوه يعني يقرأه إذن القرآن متلو محفوظ في الصدور محفوظ في الصدور أي في القلب كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك والقلب مخلوق وما جعل في القلب من القرآن ليس ليس من مخلوق وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أو تلعل يعني في قلوبه وقال تعالى سنقرئك بلا تنسى بحديث بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرابة كالبيت في جوفه يعني في صدري فدل على أن القرآن يكون محلا له الجوف الصدر وكون في شيء مخلوق والصدر الصدر والجوف لا يخرج عن كونه ليس بالمخلوق قال تلمذي هذا حديث حسن صحيح مسموع بالآذان آذان جمعود وهي الجالحة قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجلوا حتى يسمع كلام الله يسمع إذن المسموع هو القرآن وليس بمخلوق وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاسمعوا له وأنصته فعلا لكم ترحموا فاسمعوا إذن القرآن مسموع يوصب بكونه مسموع وفي حديثه المسعود مشهور وإذن الله تعالى عن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبه وقال أقرأ قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غير اسمعه يعني القرآن إذا القرآن مسموع والحديث متفق عليه مكتوب في المصاحف وقد كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة وفي خلافة أبي بكر وعثمان كذلك كتب وإلى الآن يكتبه المسلمون وقال ابن عباس ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين وكذا قال علي أبو طالب قبله أبو بكر الله تعالى قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال تعالى رسول من الله يتلو صعفا مطهرة فيها كتب قيمة إذن وصف القرآن بكونه ماذا بكونه متلوا بالألسنة محفوظا في الصدور مسموعا بالآذان مكتوبا فيه في المصاحب وهذه الأشياء كلها الخمسة مخلوقة أو الأربع مخلوقة وهذا لا يخرج القرآن عن كونه ليس بمخلوق ولذلك قال الإمام أحمد مقولته المشهورة قال رحمه الله تعالى يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق يعني العبد يكون محل للقران بخمسه اوجه لكن لا يخرج عن كونه ليس بمخلوق حفظ بقل وتلاوه بلسان وسمع باذن ونظره ببصر وخط بيد خمسه اشياء حفظ بقل وتلاوه بلسان وسمع باذن ونظره ببصر عن الذي تراه تبصره وهذه من القراء المصنف وخط بيد قال امام احمد في القلب مخلوق القلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق والتلاوة مخلوق والمثلوب غير مخلوق والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق والكتابة مخلوق والمكتوب غير مخلوق اتهى كلام رحمه وتعالى هذه الأشياء الأربعة والخمس وإن كانت مخلوقة لا تخرج القرآن عن كونه ليس ليس بمخلوق بل هو صفة لله عز وجل ليست بمخلوق وهذه كلها تعبير وتعدي للقرآن فأعمال العباد من السمع والكتابة والنظر وتلاوة فأفعال العباد وأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي فهو كلام الله تعالى غير, غير مخلوق والعقل يدرك ذلك والأشكال فيه قال مصنف فيه يعني في القرآن محكم ومتشابه والمحكم هنا ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا على ما ذكرناه في أول الكتاب ولا يعارض ما سبق من قوله وهو سور محكمات لأن محكمات بمعنى متقنات وهنا بمعنى الاتضاح لأن الإحكام هنا هناك بمعنى الاتقان والحفظ من الخاللي والتناقل وهنا بمعنى وضوح المعنى وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما يعني متشابه من منهج أهل السنة والجماعة أن يردنا إلى المحكم وإذا كان كذلك حينئذ صار المتشابه محكما يعني واضح المعنى ولا تعاروه وناسخ ومنسوخ يعني في القرآن ناسخ ومنسوخ قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نعتي بخير منها أو مثلها إذن فيه ناسخ وفيه منسوح والنسخ هو, هو رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم لخطاب متراخ عنه أو شيء تقول رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ويدخل في النسخ رفع لفظ الآية سوف حكمها أم لا يعني قد ينسخ اللفظ يرتفع لا يصن القرآن كقول الشيخ هو الشيخة إذا زنيا هذا لم يصن القرآن والحكم موجود أو يرفع اللفظ معه مع الحكم أو يبقى اللفظ ويرفع الحكم والأقسام حدث تكون ثلاثة ومحل البحث ليس هذا موضعه لما ينظر في كتب الوصول علوم القرآن قال وفيه فيه محكم وتشابه وناسق ومنسوه وخاص وعام خاص واللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد ويقابله العام هو اللفظ العام. العام يعني الشام لأكثر من واحد من غير حصر وبحثهما في كتب الوصول وخاص وعام وأمر ونهي العمر والنهي طلب الفعل والكف العمر طلب الفعل يعني إيجاد الفعل والنهي طلب الكف ومبحثهما وامثلتهما في كتب العصول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أي أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل, أن يأتيه الباطل من أي جهة قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال الضحاك والسد وقتال وهو القرآن وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب لا يران أن يأتي أحد بمثله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد أي حكيم في أقواله وافعاله حميد بمعنى محمود اي في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته اذا لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني ليس للبطلان اليه سبيل البتة لماذا لانه كلام الله عز وجل وكلام الله عز صفة من صفاته وصفاته كلها كمال لا نقص فيها بوجه من, من الوجوه والبطلان نقص فدل ذلك على انه لا يمكن ان يكون في القرآن شيء ناقص أو ما يقضي نقصانه البتا وقوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال ابن كثير نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم شريف فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا أي معينة ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال ولا عدل له إذا لا يستطيعون نعم لا يأتون بمثله لماذا لكون القرآن صفة لله عز وجل وصفة الله تعالى لا يمكن أن يشبهها صفات المخلوقين والإنس والجن مهما تكلموا فهم فهم مخلوقون فكلامهم مخلوق ولا يمكن أن يكون الكلام كلام المخلوق مماثلا أو قريبا من كلام القالق جل وعلا لأن ذلك يعتبر صفة له جل وعلا وما كان صفة له فهي ليست بمخلوقة إذن لا يمكن أن يأتوا بمثل القرآن لأنهم مهما تكلموا فلا يخرج عن كونه كلامهم مخلوقا وهو مراد أن يماثل كلام الله عز وجل وفرق بين كلامين كلام المنسوب للمخلوقين والكلام المنسوب الى الخالق جل وعلا فكلامه في الصفات فرع كلامه في الذات كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك كلامه لا يشبه كلام المخلوقين البتة لذلك قال تعالى هنا في هذا لا متحديا للجن والاذ كلهم انهم لا يستطيعون انهم لا يستطيعون ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضه لبعض ظهير يعني معينا وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لن نؤمن بهذا الكتاب العربي يعني الموصول بكون عربي يعني بلسان عربي مبين بل هو أعلى درجات الفصاحة وهو كلام الله عزه وجل الذي قال فيه الذين كفروا أو بعض الذين كفروا كما قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يده هذا إخبار من الله تعالى عن تماد الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وبما أخبر به من عمل المعاني كما قال الكثير كثير رحمه الله تعالى وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه رد عليه سأوصليه سقر قال بعضهم أي بعض الكافرين وهو الوليد بالمغيرة مخزوم أحد رساء قريش ان هذا إلا قول البشر يعني ليس بقول بكلام الله عز وجل فنفى أن يكون هذا القرآن من كلام الله عز وجل إنما رده إلى البشر قال قتادة زعموا أنه قال عن الوليد بالمغيرة والله لقد نظرت فيما قال الرجل فيما قال الرجل على التحقيق فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر اعترف أنه ليس ليس بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة لا ليعلوه وما يعلع عليه وما أشك أنه سحر فأنزل الله فقتل كيف قدر الآيات فقال الله سبحانه سأوصليه سقر يعني لما نسبه إلى البشر توعده فدل ماذا؟ على أنه ليس بكلام البشر هذا مراد المصنف فقال بعض الكفار إن هذا إلا قول البشر القرآن إما أن يكون كلام الله وإما أن يكون كلام البشر لما قال بعض الكفار إنه قول البشر ماذا قال الله قال سأصليه ثقر إذا توعده على شيء باطل أو حق على شيء باطل وهو نسبة هذا القرآن إلى قول البشر هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى فقال الله سبحانه يعني رد عليه سأصليه ثقر, ثقر هذا اسم المن اسمها النار جارا الله يكم منها أي سأغمره فيها من جميع جهاته ثم قال وما أدراك ما سقر وهذا تهويل لأمرها وتفخيم ثم فسر ذلك بقول تعالى لا تبقي ولا تدر أي تأكل لحومه وعروقه وعصبه وجلوده ثم تبدل غير ذلك فهم في ذلك لا يموتون ولا يحيو إذن قوله وقال بعضهم أي الوليد المغيرة إن هذا والمشار إليه هو القرآن إلا قول البشر إن هذا ما هذا إن بمعنى نافي هنا ففي حصر وهو أنه لا يوصف هذا القرآن إلا بكونه قولا ليه للبشر فتوعده الله عز وجل لهذه المقولة وهو نسبة كلامه إلى البشر قال سأصليه سقر يعني سأغمره سأغمره في نار جهالناس نعم سأغمره فيها يعني من جميع جهاته وقال بعضهم أي بعض الكافرين هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي يعني رد هذه المقولة فليس بقول البشر وليس بالشعر وقال بعضهم هو شعر بعضهم من المراد به قال إمام أحمد المسند أو اسند الإمام أحمد المسند قال عمر بن خطاب فرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن أعجب من تأليف القرآن لأنهم يعلمون هم فصحاء الصحابة رضي الله تعالى عنه من أعلى درجات الفصاحة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أول ما يستعلس بأقوالهم في التفسير والأحكام هم الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول عمر فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر عمر قال والله هذا شاعر كما قالت قريش قال فقرع النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول الرسول كريم وما هو بقول شاعر نفع يعني ردع له وقع في نفسه أنه قول شاعر كما قالت قريش ثم جاء النبي الصلى عندي عند آية وهي من صورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إلى آخر القصة إذن قوله فقال بعض هو الشعر قد يراد به عمر رضي الله تعالى عنه فقال الله سبحانه يعني ردا على هذه المقولة أما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين قرآن مبين قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول عز وجل مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه يعني أتى به غلطة قال تعالى وما علمناه الشعر وما علمناه مطلقا لا يحفظ بيتا وإن أراد أن يستدل ببيت حينئذ إما أنه يزحفه مع أن يقدم ويؤخره وإما أنه لا يتمه وما ورد في السنة كما قال المكثير في هذا الموضع وما ورد في السنة موافقا لبعض الأوزان فهو قاله اتفاقا لقصدا والشعر إنما يكون شعرا إذا قاله قصدا ولذلك يعرف عندهم بأنه الكلام الموزون قصدا كلام الموزون قصدا موزون بما أنه على تفاعل فاعل فاعل للآخر قصدا بأنه لو تكلم كلاما على كلاما موزونا على الأوزان المعروفة عند شعراء لكنه لم يقصده لا يسمى الشعراء وما جاء في السنة كذلك حينئذ يحملوا على هذا المعنى بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وافق الأوزان لكنه ليس قصدا فلا يسمى شعراء وإنما يكون شعرا إذا كان مقصودا وأما اتفاقا هذا لا يسمى شعرا قال معلقا هنا مصنف رحيم الله تعالى وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو الذي كان القرآن مبين فلما نفى الله عنه عن عن القرآن فلما نفى الله عنه عن القرآن أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة شبهة اشتباه أو الاتباس لذي لب يعني لصاحب عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف آيات إذن هو مجزة بمعنى أن له أجزاء وأبعام آيات كل آية منفصلة عن الأخرى وهو مؤلف من كلمات لأن كلام مؤلف من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما وكل كلمة مؤلفة من حروف وهي حروف التهجي حروف التهجي لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر لما سمعوا كفار المقاطبون امتداء للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن قالوا هذا شعر هل يوصف الشعر هل يوصف بالشعر شيء ليس بكلمات ولا حروف لا الشعر لا يخل عن كونه كلمات لأنهم نسبوه إلى شيء يعرفونه ويقولونه هم حينئذ هم عبروا عن الشعر بكلمات وحروف فلما وصف القرآن بأنه شعر دل ذلك على أنهم حكموا عليه بأنه كلمات وحروف لأنه لا يوصفوا بكونه شعرا إلا ما كان مؤلفا ومركبا من كلمات وحروف إذن القرآن المسموع الذي سمعه الكفار وإن أخطأوا في الحكم حكموا عليه بأنه كلمات وحروف لذلك قال مصنف لأن ما ليس كذلك يعني ما ليس بكلمات وحروف لا يقول أحدناه شعر وإنما يكون شعرا إذا كان كلمات وحروف وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله هذا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول لماذا لأنه لو كان أمرا نفسيا هم لا يطيقون الأمر النفسي وإنما تحداهم بما يعقلون وبما يدركون وهم بلغوا على درجات الفصاحة إيتوا بمثل هذا القرآن وهم إنما يتكلموا بماذا؟ بكلمات وحروف لو كان القرآن ليس بكلمات وحروف لكان التحدي في غير مقامه ولكن لما تحداهم في غير موضع من القرآن بأن ياتبوا مثل هذا القرآن دل على أنهم مؤلفوا من كلمات وحروف هذا كل رد على الأشاعر القائبين بأن الكلام إنما هو كلام النفسي وأن هذا القرآن دليل وعبارة وحكاية عن القرآن فهو مخلوق عند الأشاعر القرآن مخلوق لكن لا ينصن عن هذا إلا في مقام التعليم تأدبا مع القرآن هكذا نص أرباب المذهب الأشعر أنهم يقولون القرآن كلام الله هكذا وهذا يقولون عند العوامر وأما إذا خلوا إلى شياطينهم وطلابهم قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق هذا باطل نعم إذن تحداه الله تعالى بأن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات وكان التحدي غير مخلوق إذ لا يكون التحدي لبشيء معلوم يدر ما هو ولذلك قال المصنفون ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدر ما هو ولا يعقل يعني لو لم يكن كلمات حروف لتحداهم شيء غير, غير معقول وإن كنتم في ريب على شك مما نزلنا على عبدنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله يعني من مثل القرآن على الصحيح من أقوال أو من قولي المفسرين قال بعض من مثل محمد صلى الله عليه وسلم والأول أولى وادعوا شهدائكم يعني أعوانكم من دون الله قال ابن كثير ثم شرع الله تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطما للكافرين وإن كنتم في ريب ممن نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهدائكم وادعوا شهداءكم أي أعوانكم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال تعالى كما في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقال في الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن لا السابقة وقال في هوت أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من انستطعت من دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه الآيات السابقة مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في مدينة وهي الآية التي ذكرها المصنف إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله هذا في المدينة إذن تحداهم في مكة وتحداهم في المدينة ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن لا بعاشرين لا بالقرآن كله ولا بعاشر سور ولا بسورة ولا بآية ولذلك قال فليأتوا بحديث حديث كذا فليأتوا بحديث حديث هذا يصدق على على آية ولم يتمكنوا من ذلك ومع أنهم أفصحوا الأمم وقد حداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبوضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولذلك قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا فيه معجزة أخرى وهو الإخبار بأنهم لن لا كفار قريش ولا من بعد من قيام الساعة أن يأتوا بمثل القرآن فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا لن هنا تعبيدية كما قال ابن كثير يعني لن لنفي التعبيد في المستقبل ولن تفعلوا ذلك أبدا يعني ولن تفعلوا أي ولن تفعلوا ذلك أبدا في المستقبل وهذه أيضا معجزة أخرى كما قال من الكثير رحمه وتعالى وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال آيات أطلق على القرآن أنه آيات والآيات جمع آية إذن آية وآية وآية فالقرآن مجزة وهو آيات وإذا تتلى يعني تقرأ عليهم آياتنا بينات ووضحات ظاهرات جلال على التوحيد وكما الاستماعات جل وعلا وعدل أحكامه وأخباله وصدق أخباله قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا ما هو المشار إليه آياتنا بينات فسمى القرآن آيات بدليل ماذا ما أطلقه عليه هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله تعالى فأخبر الله تعالى له يتلى عليهم ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات ثم يسمى آيات كذلك كما في قوله إيتي بقرآن غير هذا يعني الذي تلوته علينا أو بدله يعني إما غير او بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه لأنه وحي النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ودل على أنه لا يستطيع وليس من شأنه وحقه أن يبدل من تلقاء نفسه لأنه مبلغ يقول ابن كثير في هذه الآية يخبر تعالى عن تعنى الكفار من مشرك قريش الجاحلين المعرضين عنه أنه إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له ايتي بقرآن غير هذا أي هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله تعالى إن أتبعك إلا ما يوحى إلي إني أخاف العصيط ربي عذاب يوم عظيم فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم ولا يتلى إلا ما هو كلمات وحروف وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء في صدور الذين أُوت العلم من أجل ما يمتاز بها العلم حفظ القرآن يسره الله تعالى عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر بعد أن أقسم على ذلك يعني أقسم أولا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فما قال إنه لقرآن هذا جوى القسم إنه لقرآن كريم وصوم كونه كريما أي أن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم في كتاب مكنون أي معظم وفي كتاب معظم يعني محفوظ موقر لا يمسه إلا المطهرون اختلف المفسرون في المطهرون قيل الملائكة وقيل المطهرون من الجنابة والحدث والأول أولى عن ابن عباس قال الكتاب الذي في السماء لا يمسه وليل عود إلى الكتاب السابق إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه أي في ذلك الموضع مطهر يعني الملائكة يعني الملائكة وبدليل خارجي وهو حديث عمرى الحزم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر يدل على أنه لا يمسه إلا طاهر من الجناب والحدث يعني لا الله متطهر من الطهارة من الحدث الأكبر والأصدر وهذا هو المرجح الصحيح من أقال الأهل العلم الفقهاء أنه لا يحل للمسلم أن يمس القرآن إلا وهو طاهر بخلاف القراءة قراءة جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الجنوب أن يقرأ وأما المحدث حدث الأصدر فيجوز له التفريق بين المحدث حدث أكبر وحدث أصدر والصحيح أنه لا فرق بينهما يجوز القراءة لمن عليه جنابة أو امرأة حائضة ونفساء ولا دليل صحيح وواضح بي يدل على التحريم لأن العصر الجواز والأصل مشروعية والأدلة عامة إن الذين يتلون كتاب الله يتلون أو أو جماعة فيدل على المتطهر وعلى المحدث بنوعيه ودل على أنه يشرع لهم التلاوة يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وإلى آخره القرون الله ومن ذكر الله عز تلاوة القرآن فدل ذلك على أن العصر هو مشروعية تلاوة حينئذ يقرأ المتطاهر والمحدث وأما التفريق بين المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر فكل نص ورد في تحريم القرآن لا يقرأ قرآن إلا لا يقرأ هذا القرآن لا حائض ولا نفساء وقال ولا جنوب كما يحدث علي وجابه هو حدث ضعيف لا السند له بل عند بعض المحدثين أنه حدث منكر إذن جاء النص النبوي بكونه يحرم على المحلل حدث أصر أو أكبر نص القرآن ويختص الحكم بالمس دون قراءة فيبقى على, على الأصر فإذا حمل قوله إلا المطهرون فإذا نقول كذلك يحرم مسه لكن لا بنص الآية لأنها محمولة على الملائكة وإنما بدليل آخر وعن ابن عباس يعني الملائكة وقيل إلا المطهرون يعني من الجنابة والجنابة والحجة. وبعضهم استدل في دلالة الإشارة أو في دلالة اللزوم بمعنى أن القرآن لا يمسه في السماء إلا المطهرون ولذلك جاء بصيغة من المفعول مطهرون حينئذ علق الحكم على مشتق وإذا علق الحكم على المشتق دل على علية ما منه الاشتقاء حينئذ لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة لطهارته وهذا في السماء كذلك في الأرض لا يمسه إلا, إلا طهر فيدل بدلات الإشارة أو الالتزام بأنه لا يمس القرآن إلا, إلا طاهق إذا المقيل إلا المطهرون يعني من الجنابات والحدث قالوا لفظ الآية خبر ومعناها طلب قالوا المراد بالقرآن هنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو نهى أن يسافر بالقرآن المراد بالقرآن هنا ما هو الذي في الصدور أو الذي في الصطور الثاني إذن أطلق على المصحف يقول المصحف مصحف مصحف, مصحف. لا أطلق على المصحف أنه, أنه قرآن بهذا النص وفي حديث عمر بن حز لا يمس القرآن إلا, إلا طاهر إذن هذه الآية تغيرها تدل على أن القرآن مركب من كلمات وحروف ليس بشيء نفسي كما ادعاه من ادعاه فهو محفوظ في صدور أهل العلم ومكنون في اللوح المحفوظ ولا يحفظه ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات وقال تعالى كافها يا عين صاد وقال تعالى حاميم عين سين قاف هل كلها حروف ولذلك القرآن لما تحدى الله عز وجل به إنما تحداهم لكونه مؤلفا من حروف هم يعقلونها ولذلك قال أهل العلم ما ذكرت هذه الحروف إلا وذكر القرآن وبعدها في الغالب ما ذكرت, إلا هذه ما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور وافتتحت بها سوء إلا وذكر القرآن بعدها دليل على أن هذا القرآن الذي نزل عليكم وأنتم أعلى درجات الفصاحة وقد تحداكم الله عز وجل فهو مؤلف ومركب من هذه الحروف حروف التهج التي تتكلمون بها ولكن عجزكم عن, عن إتيان بمثل هذا القرآن لكون صفلي لخالق جل وعلا وافتتحه 29 سوره بالحروف المقطعه القران كم عدد اياته 100 و14 وافتتح 29 سوره بالحروف المقطعه الحروف الايجيه ح م ع س ق هذه حروف مقطعه حروف ايجيه والقران 100 و14 ومنها 29 سوره افتتحت بالحروف المقطعه الف لام م سته صور الف صوره واحده افلام م را في صوره افلام ر الافلام ر خمس صور ك ف ي ع ص صوره طه صوره ط س م يعني في صورتين با س و في كل وحا م في ست صور وحا م ع قاف ق وق وصاد ونون صور هذه كلها 20 صوره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن قال المصلفون حديث صحيح حديث صحيح كان في صحته نظر صحته نظر لذلك أخرجه طبران كما قاله من المعلق الأوسط علم المسعود مرفوعة ثم ذكر الهيثمي حديث أخرى فيها ذكر العراب جميع ضعيف ضعفا لا يجهر بعضها بعضا على كل مراد هنا أعربه من قرأ القرآن فأعربه العراب الوارث الحديث هنا الحديث الذي يأتي كذلك وفي كلام بكر عمر العاثي مراد به عدم الخطأ والغلط فيه يعني يقرأه بحروفه كما أنزل يأتي بالمخالج كما هي ويأتي بالحركات كما هي وإذا أخطأ فرفع منصوبا أو نصب مرفوعا هذه لا يقال بأنه أعربه ولذلك قابله به باللحن قال فله نعم ومن قرأه ولحن فيه اللحن في العصر والمي يعني مال به عن جادته لم يعطي الحروف, يعط الحروف حقها من المخارج وصفاتها وكذلك لم يعطي الكلمات حقها من, من الإعراب حيث نكون اللاحنا فيه في القرآن وهذا ورد فيه أنه بكل حرف حسن لأنه لم يقصد أما إذا تعمد فلا, فلا يوجر لكن إذا لم يكن متعمدا ومقصده حسنا حينئذ نقول يثبت له هلاز. إذن العراب الوالد الحديث وكلامه ببكر الآث وعمر كذلك المراد بعدم الغلط والخطأ فيه حينئذ يقرأه قراءة تامة ولا يخطأ في حروفه ولا في صفة الحروف ولا ينقص فيه ولا يزد وهذا حسن على حفظه وتحقيقه ولذا أعطي بكل حرف عشر حسنات لأن عرابه كذلك يدل على شدة اعتناء به واتمامه به من بالقرآن يدل على هذا المعنى مقابلته به باللحن لأنه اللحن هو هو الميل أي مال به عن الجادة وغلط فيه بتغيير بعض الكلمات أو الحروف زيادة أو نقصا عن خطأ وليسيان وعدم قصده وخطأ الذي يده يكون مغفورا وله بكل حرف حسن فضلا من الله تعالى لحسن قصده وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن هذا أمر به اتقانات القران قبل أن ياتي قوم يقيمون حروفه ها سموه حروف اذا القران مشتمل على على حروف هذا المراد فاضلق النبي صلى الله عليه وهنا يقيمون حروفه يعني حروف القرآن اذا القران له حروف وهذه الحروف المراد بها حروف التهجي وهذه الحروف التهجي هي ارزاء للكلمات اذا القران معلف من من كلمات وهذه الكلمات مؤلفه مركبه من من حروف يقيمون حروفه إقامة السهم يعني المستقيم يأتون به على الجادة لا يجاوز تراقيهم ترقوة هذه عظم. عظمة مشرفة بين ثورة النحر والعاتح وهما ترقوتان يجمع ولا تراقي يتعجلون أجره ولا يتعجلونه يتعجلون أجره. يعني ثوابه في الدنيا يعني يقرؤون من عاجل العمل الدنيا يقربون به ثوابا ماديا ولا يتأجلون يعني يؤجلونه إلى, إلى الآخرة أن يقرأونه بألسنتهم ويجودونه لكن لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأثرون بمواعظه وزواجره وإنما هو يخرج من الفم ولا يصل إلى, إلى الجوف وهو معنى مجاوزة التراقي ثم ذكر أنهم يقرأونه لتحصيل أجرة دنيوية عاجلة ولا يؤجلون الأجرة إلى, إلى الآخرة هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان يعتني بالحروف دون أن يقف إلى على المعاني القرآن لم ينزل من أزل أن تقييم حروفه فحسب وإنما هو يقرأ ليعمل به وليس المراد به أن يعلق على الجدران وأن يقرأ في المحافل ماتم ونحو ذلك فإنما المراد به أن يقرأ من أزل العمل لذلك الاعتماد على الفقه في معاني القرآن أولى من أن يعتكف الإنسان عدد السنين من أجل إقامة حرف فلان وفلان وقال أبو بكر وعمر عمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحبوا إلينا الحديث السادق قال ورد بألفاظ متقارن الحديث ساهل بن سعد وفي إسناده وفاء بن شريح الصدفي قال عن ابن حجر مقبول والحديث قوي صحى إسناده شخل ألبان في الصحيحة وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه يعني الحفظ المجرد عن الاعراب والمراد أن يحفظ مع اعرابه بمعنى انه يجوده لكن ليس التجويد هو المقصد وانما المقصد هو اقامه المعاني وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله هذا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في تفسيره وأما أثر علي وبكر لا يصح لا لا يصح إذن في هذه النصوص في الحديثين هذا تصريح بأن القرآن مركب من الحروف لقوله فله بكل حرف منه ثم قال يقيمون حروفه إذن أطلق الحرف على القرآن وقال هنا في قول ببكر عمر أحب إلينا من حفظ بعض حروفه فأطلقوا الحروف على القرآن وقال علي من كفر بحرف منه يعني متفق عليه وليس مختلفا فيه قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا في بعض القراءات دون بعض من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وفي قول أبي بكر وعمر وعلي أن القرآن مركب منه واتفق المسلمون على عد سور القرآن يعني على جواز عده أما العد ليس متفقا عليه واتفق المسلمون على جواز عد سوى القرآن وأنه 14 و100 وآياته وكلماته وحروفه وهذا دليل على أن القرآن مركب من آيات وهذه الآيات مركبة من كلمات وهذه الكلمات مؤلفة من من حروف ولا خلافة حكى الإجمع ولا خلافة بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة او حرفا متفقا عليه انتبهوا هنا حرفا متفقا عليه احترازا من الحرف المختلف فيه بين القراء بين القراء في سوره ما من موضع في القراء الا وفيه في قراءتنا تجري من تحتها الانهار الا في موضع واحد تجري تحتها الانهار في سوره ابر ابن كثير من تحتها كذلك على اصل هي في قراءتنا دون من وهي منكره عندنا ان نقول نزيدها في قراءه حفص ومن زادها من فيفقراته هذا القول وهذا الحرف مختلف فيه بين القراء فمن أنكره هذا لا يكفر من أنكره لا يكفر كما ذكرنا في الآية السابقة أما المتفق عليه بين القراء هذا من أنكره فهو كافر أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا أي نفي الخلاف نجمع حجة قاطعة على أنه حروف لأن الحكم هنا معلق على حرف معلق على حرف فإذا أنكر حرفا واحدة من القرآن مجمعا عليه دل على أنه كافر إذن القرآن مؤلف من من حروف إذن هذا خلاصة ما أراده المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو مسموع بحرف وصوت مسموع وهو مؤلف من كلمات وحروف والله أعلمه